An Nabiye (sallallahu alaihi wasallam) nema buğut'a ile Nās bıhād al كانت الأرض كلها على الشرك وما في الأرض من يقول الله الله بعث عليه الصلاة والسلام وحده وجعل أتباعه يعذبون في كل مكان وكان عليه الصلاة والسلام يمر بالصحابة يمينا ويسارا وهم يعدبون ولا يملكونهم شيئا يمر عليه الصلاة والسلام ببلال وسيده أميه بن خلف يعذبه بأنواع العذاب وكان أمية بن خلف يتفنن في أنواع العذاب التي يعذب بها بلالا هل رأيت ما يفعله النصارى مع إخواننا في أبو غريق من كيفية تنويع العذاب مرة يربط بحبل ويجر كما يجر الكلب ومرة يجعلون وهم عرات كمثل ال الهرم ما يفعله اولئك في جوان والتنام كان اميه بالخلف والكفر ملة واحدة يفعل ببلال مثل ذلك يضربه بعصا يضربه بصوت يضربه بسيف يطعنه بخنجر يضربه بحربه حتى كان اذا سقط بلال على الارض يربط احدى رجليه بالحبل والثانية بحبل اخر ثم يدعو ببعض الغلمان ويقول لهم يلا سباق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 يمر بهم وقد ربطونا على عمود ولا على جدار ولا على جذع شجرة انما قد ربطوا على جذع نخلة انت لو تتكى على جذع نخلة لم تستطع ان تتكى عليه ولا ثلاثه واربع دقائق فكيف بمن يربط عليه ربطا فان ارتخى طعنته هذه الجذوع في في في ظهره وان وقف تعبا من شدة الوقوف وطعنته ايضا في, في في في في اعلى في في كتفيه وفي اعلى ظهره ويمر عليه الصلاة والسلام واذا ابو جهل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 كما نرى نحن من منا يورخ ولم لم يتألم لما يرى صور إخواننا في قوان تناموا وأولئك الكلاب يقفون عن يمينهم ويسارهم ويجرونهم جرا أو, او يحلقون الحاهم ويعبثون بهم من منا لا يتألم لما يرى ما يقع لاخواننا في فلسطين او في غيرها من الاماكن او في العراق او في غيره. من منا لا يتألم الذي لا يتألم ينبغي ان ينظر في ايمانه لكن هل تستطيع ان تفعل لهم شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم شد الالم وهو يرى هؤلاء لكن ما يقدر ان يفعل شيئا فكان يقول صبرا الى ياسر ان معدكم الجنة ويقبل ابو جهل الى سمية ويضربها بحربته مرارا حتى ينتشر.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 ربما من تقديم تنازلات أمام الكفار وأني يا رسول الله ما عاد عندي استعداد أني أتحمل إذا ما عندك استعداد أنك تتحمل فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه وإن تتولوا القوم قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فيقوم عليه الصلاة والسلام متغير الوجه ويقول يا خباب لقد كان من كان قبلكم ترى هالدين لست أول من اتبعه وهذا الرب لست أول من عبده هذا الدين سحقت لأجله جماجم وجرت لأجله دمى قال يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بأمشاط الحديث فيمشط ما بما دون عظمه من لحم أو عصر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 لاحظ يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام بكل ثقة وبين عيني صورة بلان وهو يعدب وصورة سمية وهي تطعن وصورة ياسر وهو يموت وصورة عمار وهو يعدب وصورة خباب أمامه يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بكل ثقة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 يخالط الدم لحيته وثيابه وعمامته ويقع في موقع سجوده وهو ساجد فإذا دم وفرت ونتهن فلا يستطيع أن يرفع رأسه لو رفعه وقع على بقية جسده ولا يجسر واحد من المسلمين أن يقترب لأجل أن يبعده عن يقول عبد الله مسعود كنا نرى ذلك ولا نجسر أن نبعده يقول الراوي وجعل أولئك الكفار يضحكون حتى جعل بعضهم يميل على بعض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 ما هم شاب ابو ثمانطعش ابو سبعطعش نقول يعني شاب صغير وهذه الامور قد يعتاد عليها رجل كبير ومتزوج وله ذرية وله شأن في قومه ومن انسبهم وارفعهم فيقوم عليه صرات اسلام من سجوده ويرفع يديه اللهم عليك بشي بالربيعة اللهم عليك بعتبه بالربيع هل يضحكون علي هؤلاء اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم عليك بأميه بالخلف اللهم عليك بفلان بالوليد اللهم عليك يقول عدرا مسعود فوالله لقد رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صرع يوم بدر يجرون إلى القليل لكن بعد كم بعد كم من الدعاء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 فإذا الرجل يتقطع قلب على أحوال المسلمين رجل جاوز عمره الستين يقول يا شيخ أنا إذا رأيت ما يقع لي ترام أو أبو غريب ولا غيره ما أتحمل وأبدأ أنظر للسماء وقل يا رب كانك تقدر أنصرنا كانك إلهنا حق أنصرنا يلا ورنا قوة وين راحت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 صغارا كبارا شيوخ نساء رجال أنواع الناس قتل تدري كم قتل خلال الاربعين يوم رجعت الى ثمانية مراجع تاريخية لأن الرقم غريب رجعت الى ثمانية مراجع تاريخية كلها ذكرت نفس الرقم ذكره ابن تيمية في منهاج السنة وذكر ابن القيم في نونيته وذكره بن كثير وذكره سبط بن الجوزي وذكره اليافع في مرآة الجنان الى الى ثمان مراجع دائرخية كلها ذكرت الرقم نفسه قتل في بغداد خلال اربعين يوما مليون وثمانمائة الف يقول ابن القيم فقضى على سيف التثار الألف في مثل لها مضروبة بوزاني وكذا تمانمئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسباني حتى بك الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلباني يقول كل قام يبكي على الإسلام ما هو بس المسلمين لما رأوا هذه الأحوال كم قتل في بغداد خلال كم قتل في العراق خلال الثلاثة والأربع سنوات الماضية أضح لحصائيات تقول إنه لم يتجاوز مئة أو مئة وعشرين ألف من جميع المذاهب أيضا وجميع وجميع الفئات يقول ابن كثير ولم ينزوا من قتلهم إلا من كان مختبئا في الحشوش والمقابر هي حفر يجمع فيها النثن والغاة اختبأوا بين الغاة يخاف من الموت قال فلما انقضت الأربعون خرجوا فكأنهم موتى بعثوا من قبورهم فلم يلبثوا أن ماتوا بفعل النثن الذي ظهر من الجيف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 التي جاءت في الكتاب والسنة كلها تدل على دين الدين ظاهر ظاهر شئنا أم أبينا شاء أولئك أم أبوا رضي من رضي وسخط من سخط يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش ربي أرسلته ليظهره على الدين كله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره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 لا ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقينما الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين ما يبقى مكان في العالم لا في غابة ولا في غار ولا في رأس جبل ولا في مهبط واد، الا يدخل هذا الدين يدخل اما عبر داعية واما عبر احد من البيت يدخل في الاسلام واما عبر كتاب واما عبر شريط واما عبر سيدي واما عبر قناة فضائية واما عبر اداعة الا ادخله الله هذا الدين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 أمرومية روما الفاتيكان فقال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق جاء على طول ما قال لهم أوه أنتم متحمسين وين قسطنطين عسى أنه أفتح مكة بس عسى أنه انسيطر على جزيرة العرب وين قسطنطينية ورومية وش يجيبنا لها لا يتكلم بلسان الواثق كأن عليه الصلاة والسلام قد كشف له الغيب قال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق يجاوب على طول قال مدينته رقل تفتح أولا يعني القسطنطينية وفتحت ووالله أقسم بالله لا النه روما كما أخبر عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها كما في المسنك تكون النبوة فعلا كانت النبوة 23 سنة ثم رفعت قال ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها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 قال عليه الصلاة والسلام فتأتي الروم تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر يعني جيش تسعمائة وستين ألف تأتي الروم تحت ثمانين راية إما ثمانين دولة ثمانين كتيبة تحت كل راية اثنى عشر ألفا فيلتقون فيقتلهم المسلمون رواه مسلم وفي الحديث أيضا في مسلم قال عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة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 أن تبذل كل ما تستطيع في سبيل نصر دينك، ولا تعتقد أن نصر الدينك تكون فقط أن تفكر والله زين إذن العراق أفغانستان الشيشان فلسطين نصر الدينك بأساليب كثيرة إن كنت تستطيع من أن تعلم القرآن فعلمه تستطيع أن تخطب الجمعة فخطب تستطيع أن تؤلف كتابا فألف تستطيع أن تأمر بالمعروف افعل تستطيع أن تنهى المنكر انهى أي شيء تستطيع أن تجعل لك بصمة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 ما هو تأثيري في بيتي؟ ما هو تأثيري في مدرستي؟ ما هو تأثيري في كلية؟ ما هو تأثيري في حارتي ما هو تأثيري في عملي؟ أما يا إخواني أن نكتفي فقط أن الواحد يرى أحوال المسلمين مينا يسارا ويبكي ويلعن النصارى واليهود من من ظلموا وبغوا ويدعو عليهم صحيح أن الدعاء عليهم أمر مطلوب من بغوا بغو وظلموا لكن الكلام لا ينبغي أن نكتفي فقط بالبكاء على على أن نبكي كالنساء على على ملك لم نحافظ عليه كالرجال.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 الله موحد قلوبنا معهم جميعا على طاعتك اللهم اجمع كلمة العلماء والأمراء على الخير والهدى اجعلهم يا ربي جميعا ناصرين للدين داعين إليه رافعين للشريعة مدافعين عنها حاملا لها يا ذا الجلال والإكرام أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وأن يستعملنا في طاعته وصلى الله على نبينا محمد